اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا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 Bul'ain, nekumletek furun, billed, khaler, khaler, arbu lehu, en dada, dali kerambu nal-amin. U ta' geharun, u ta' geharun, Wees niet te vergeten dat je het niet te vergeten hebt. En En فَقَالَ لَهَا wanil augditijar, طَوْعًا أَوْ كَرْهًا enkrola ta, طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ ta, فِي ta, enkrola فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا we السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ midden ذَلِكَ de الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ en أَعْرَضُوا فَقُلْ zijn صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ van وَثَمُودَ izjaatuhumurrusulun min bayni aydihim wa min khalfihim allaa ta'budu illallah qaaloo law shaa'a rabbuna la anzala malaa'ikatan fa inna fa inna bimaa ursiltum bihi kaafiroon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 فاستحبوا we على aan de hand العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين rijbeurs, وكانوا يتقون ويوم يحشر rijbeurs. الله leven النار فهم يوزعون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 قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مرته واليه ترجعون Wama kundtum testaat kum wala, wala, wala, djuludu wala, wala, وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فَأَصْبَحْتُمْ من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك, فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم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 Innahu huwa al-Sami al-Galim, wa min ayaatih al-Lail wa anhaq wa al-Shams wa al-Qamar, la tassjudu lil-Shams wa la lil-Qamar, wa tassjudu lilillahi aladdi وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كنتم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ استكبروا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ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 ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن أم ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير Dans Those in het leven van een leven van een wa van een leven van een leven van een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 Punt over het feit dat we in de zin van het woord zitten. En dat we in het vijfde leven langs de zon gaan en de ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اليه يرد علم الساعه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 وإن مسه الشر فيأوسه قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة Waarover de tijd staat gestaan, en ik فلننبئن الذين كفروا بما عمنوا ولنذيقنهم, ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى, حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا انهم في مذية من لقاء ربهم Hela, innu, bij